يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وتيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا ثدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدواء